شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم صلاة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 نعم الا بالذين احسنوا ان الذين ظلموا منكم وقولوا ابنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحده ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليكم الكتاب فالذين اتى الهون كتابا وَمِنْهَا أُنَائِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَغَرَّتْكَ الْأَبْصَارُ فَتَظُنُّهُ مِنْ أَسْحَارِ فِي صُدُورِ الَّذِينَ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 وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمشيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من ومن تحت أرجل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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما لجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكبروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افهم الباطل يقينون وبرحمه الله يذكرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لم ينجا ان في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بسم الله ألف نام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس اللقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقلون الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا يَأْتُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لهم مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ تَتَرَقَّبُ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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاهكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل, وينزل من السماء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 فَأَخَذُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يهدي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 أم انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا ادقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض, بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فوروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين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 لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الله مبشراته وليبقىكم من رحمته ولتجل كلب أمره ولتبتغوا من تغنه ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبرك رسلا إلى قومهم فجاء فانتقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسكه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج منه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 وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث, فهذا يوم البعث ولكنكم كلكم لا تعلمون فيوم إبن الله الذين ظلموا معبرتهم ولاهم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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف نام مين تلك آيات الكتاب الحكيم خدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون زكاة وهم بالآخرة هم يوقرون الأُلَاءِكَ عَلَى هُدَى من رَبِّهِمْ وَأُلَاءِكَ غُوَّ الْمُكْلِحُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْتَرِنَهُ الْحَدِيثَ لِيُقِلَّ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهُ زُوَّ أُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وبث فيها, فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءاً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في طلال مبين ولقد آتينا لقمال الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي النصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ألاب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم يا بني انها ان تكون اطال حبه من خردل فتكون في صخره فتكون في صخره او بالسماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن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 والأصوات لصوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعم الظاهرة والباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا غدو ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنسل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إِلَى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إِلَى الله وهو محسن فقد استمسك بِالْعُرْوَةِ الوثقى وَإِلَى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فلنبيه بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمدعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله قل الحمد لله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 ولده ولا مولود هو جازنه والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن